يا حدر جزا حدود صبرنا بالهم والحزن خال الله خذوا الدابور ما ابي الحيميل الحوائج بحق امير المؤمنين يا حدا جزاح <تصفيق> ما شاء الله <تصفيق> يا عونك يا جبرك يا راح الزود ويل قبرك يا با يا يوم ويل بالهم ويل حزن خال اني جزاك اري الماضي بمديل غالي علي او هيجي الالم وعد يا حدا الرحام اذخي له اله باج اغلي امال وعش جيله حقا انك حد اللي يسمع عيت ابني عاين دكني اتشبلع اتشقى ربنا او غاركم محد اللي يسمع عي قد صوت يا يوم يا يوم بالحيا مويل حزن الله الله مرضاكم يا حذا بلحم ورسل صلى <تصفيق> الله عليه بارك الله بك يا حزر بلحم ورسل الله عليه وسلم جراع الزود شاعر البيت سعيد الصافي <تصفيق> ان اجلك اري المعذب من بالله يا حدارا ام عيد خيلي اله باغت اغلي على النسعني شيله اقندكني ربنا اوغرىك ما احد يسمع عذابنا اقعدك نشكيت بلا عجب يا ربنا ما حدي اللي يجمع عيت سيدنا غيره اعرف المد الصوجه يوم يا يومي في الدنيا ولا بارك الله بكم يا حزار بالسياره يا راعي الزود يا يوم يجي ونعود يا الله وين تجي وتشوف жан чинлаб мез фел хазир юм ам фил шараб ал اخي مات عمالا زلخايف في المهمه هي اولين عام اوحى الله جاري قد من واحنا جاري اوحي النظار مش دودي ايام يا, يوم يا يوم بالهم وال الله يعني حوائش عند حتى امير المؤمنين يا حدا غاك ممنون بلخ دماغات الله يوفركم بحق امين المؤمنين. يا بلخ تنشينا بمثيل هذا اليوم مثل شرب الخمام على الضريح هو <تصفيق> يا من افتقر يرونا اكثر المظلوم اي يا خمت ملذيل وشا عايز يا وا الذي أقام وحى ما يجري منو دار قد النيا و ا مشدود او يا يوم الذين يا الله حي يا حي يا حي قبرك يا راع الزول يا عالي المول يا يوسف ينيسني في عروقك بالحد او لينت سهل الكلب او دارك لي تعب بك الوقت ملصف افعلل مشات كلص وليه انخاف احشايو غريب حيره احالل هم الشاك رفاق غير زيره هو اللي يا غريب يا من اجب عار الجود يا يوم يا يوم دينك دوله جوابك قاعد عين يا حيدر يا حيزا كتب جزا صعب الله كتب جزا كتب بِلْحَيَامِ وَاَكْفَارَا وَاَشْمَنُ وَاَشْمَنُ وَاَشْمَنُ وَاَشْمَنُ وَاَشْمَنُ وَاَشْمَنُ وَاَشْمَنُ وَاَشْمَنُ وَاَشْمَنُ وَاَشْمَنُ وَاَشْمَنُ كان عرفا عندك يا ولينا تسعلك الفاء او دعوا لك الرحابك يا كربا فيب الغيره هوي ليين مخاب اخا شيا جعب حيره ما شاء الله وَيْلَ لِلْمُشْرِكِ حَاشَاكَ يَا يَم يَمِنِكَ بِبَحْرِ الجُود حَيَا لَيَامِنِكَ بِبَا يَا يَوْمَ الَّذِي جِئْتَ قُلْ قُلْ قُلْ هَذَا يا خصات موسى ويا سفينة نوح يا الجفرة ابن رامين بغي زيلوح لو من المطروح يا عقد ولا جاي صدمة يا بابل ندق لؤترتنا وان نبطل جوهنا اول البابك جاي الصيادنا هيا قابل الندكا الظير يدمي غير او انت حجزت المغبدي ايام يجي بل همويل بجيب الله <سؤال> حضر <مشور> ماشاء يا حضر <حدا. مشور> يا حدا. هذا وار the yeah. ya babil nidgalo turidna ya aqd ulwla ya aqbaba qadna al bab ya babil nidgalo turidna ay ya babil وان حجه المهبول بارك الله او انت حجه الصفا القموت اي بالهيم ويل لا وَاعِيد وَضِيق ما جَار فَيَابُ حَنِين أَحَكِ والسيام ااك سماخ الجواب عند مو غين الظربات امور فال قعاز المنطيل وجه حلوين الذاللي انا بحدك كارام و اوقلي امال هوت لان الوف وعلينا ليش ليش لي. مخلص هي اشياء اشياء ام مخالص موجود ايها الله اي يا حاضر جده هيا هي حاضر جده حدوده اي جوابك بعد عين الله الله ادنا قصيده حريضه مع يا حذا هذا اللسان حالته متكونه جاوبه اي كنتو تحكوا ويا امير المؤمنين ها بال خدم غاش ممنون وخاش بالخدمه غاش قادمكم لا رايد الضيق ما تشقير فيا ابو قلتي انت احاك اسمك أغربتغو عمر طال موت أماني دري البقايا من طير وجه حلاوين الذلي انى بعد هو عيل يا ما الوقت خايم ظلاما زليع ما وعلينا الوقت خيم, <تصفيق> وعلي خيم ظلاما هو عيل <تصفيق> يا ما مخلص بينا ما موجود اما خلا ما ما يا جيره وستر بين حياه الله الله خير انا قشاعك يا غليل الجابور يوم انشعل يا واقيل لقد لا عرا مصبه بدي المال جايا هول بقى يفقو ضعيف الحال او باقي د الحرامل المال شايا هو البغايد يفقيت ضعيف الحال تسهل عل شهم قصة ويري دي أو تكلف له يوم الجليل واذميده اتت حلع الشهم قاصات ويرزاي اوتكلف لو يوم الجليل هو يريدك يا علي هو يريدك علي اهد جود. يا يوم يجي وانعود بالهم والحزين قال قلقوا لا تجاوز بالخدمة غاك ممنوع انا قشاك يا غليل لقى ضر يوم ينشال يا ضاغد قدال انشال الذل اعمال ويفيد احرامي ووبا خب يد المال جايا هو البقايا يضق ضعيف الحال الجت هلع الشهم قاصات ويرزق او شكل يوم اجليل واجد ميد اتش هل عال شهم قاص وصهري الزين او تش سيدي اوي ريجعك علي اهت جو اي يوم وين يجي وين امبل حي ام وين امبار الله اللي عايش بيترف شبعان الشبعانش مدري بالجوعان يا خازر اللي عايش بيترف اظمي الغويز كرن الجوع يا خامي الدخيله ومكتي الريان في ضلي نبيح صارك يا قالي شان الله جئ يا علي وانت ايام الملك ام تجمع الشام الى يعمين الله جئ يا, مين ضاقت يا على وانت ايام ما او منك من الضيرتي تجمع الشاميلنا غيره اي اللي تدري الصبور محدوت يا يومي للهاي ام وين احد ينخالف الله ممنون وقال <تصفيق> يا فدا اللي عايش بالتراب اماي يا استاذ الضميروي بتكور الجوع عنه يا حامي الدخيل و ميت في الظلية نبحت عليك يا علي الشان ضاقت يا علي وأنت أملني ومنك من ننتظر تجمع شاملنا ضاقت يا علي وانت امل ومنك ننتظر تجمع شاملنا ومنك ننتظر تجمع شاملنا الصبر محدود Ey al-keidre Allahu Akbar Ya Yom Ya